في هون ودي نحن نوق قوه وانك كائن كل dinara mm -hmm. Oh <laughs> اذكروا وذكروا ان في دنيا ناسين وهم انثوا احد عنك او كان كان سواء إِنَّ سَنَيُفْكِرُ إِنَّ سَيَعْلَمُونَ يَوْمَ الْحَقِّ لقد كان نقي موت فوارق